لقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملله فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس العرد المغربين ومنها طائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون I'm Love. No. أَمَّنَ الَّذِينَ يَشْكُونَ فَفِي Tidak ada Do you believe it? قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلمون قانون مختلفين be jogging for under